A mi leszünk Ó well, um... فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَحْطَّذَا وَأَنَّهُ ثَقَاوٌ قَارِقٌ لَئَامٌ قَيْ ja من يعص الله ورسوله فإن له نار حتى إذا màú tu nếu vềợ من eu quả phụ Oh, hey. بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله Yeah. أوزيذا عليي ورت للوق انا تعستي لا عليك قولا جاءت الليل هي أشد وقوع. kor és laud be لَا هوَ تَخْذُرُ كِيلًا وَاصْبِرْ Jóma tölj fel my ما أوسلنا إذا في العرض السوداء فعصى بنا لَا فَأَضْنَاهُ لَوْ بِلا فَكَيْفَ تَد تقول إنك فرتم يوم يجعل الولد شيفا السماء ما أمور فارطيوز ذي كان وعده السماء كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء إلى ربه سبيل. قُلْ الله مَّا